كانت لحظة فيدي السهرة لما تلوننا نظرة حلمت كتير وقلت هنرجع نتلاشي مره وعلى الغني نعيش الراش صار ولا هما تالا على دنيتنا نسينا الايام